بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجاهنك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما سميعا بصير الذين وَإِنَّ الْعَالَمَينَ والذين يغادرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن ذلكم توعظون به والله بما تحملون خبير فمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمام فمن لم يستطع فإضعى مسكين مسكين لان كان تؤمنوا بالله ورسوله وسلت حدود الله وللكافرين عذاب أليم <تصفيق> ان الذين يحيى رسول الله ورسوله قبتوا كما قبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا khat земле agda Sümm kerim yawma yagatuhu homun wallahu janmi ani many girl friend إلا هو ولا خمسة إلا هو وسادسهم ولا خمسة إلا هو ولا من ولا أسر إلا هو معهم ولا أستع إلا هو معهم حينما كانوا ثم ينبقهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعوزون لما نهوا عنه ويتناسون والعذوان ومعطية الرسول وم الرسول وإذا جاءوا قالوا قدما لم يحيك به الله في ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فدئس المصير يا فلا تتناجعوا بالإذن والعذوان ومخشية الرسول ومخشية الرسول وتناجعوا واتقوا الله الذين لهم تخف out <laughs> على الله فليتوجه المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فاصحوا يفتح الله لكم وإذا يطيل انشجوا فانشجوا يرفح الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تحملون قدير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقد شموا بين يد النجواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهر وإن لم تجدوا فإن الله رفور رحيم أأشفقتم أَن تقدموا بين يلي نجواكم صدقا فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيعوا الله ورسوله والله خبير بما تحمدون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَجْعَلُ لَهُمْ كَوْمًا رَّبِضًا ضَلُّوا عَن مَّسَارِهِمْ وَهُمْ كُمٌّ وَنَمِيمٌ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَغْنَوْنَ مِنَ أعز الله لهم عذابا شديدا إنهم شاء ما كانوا يحمدون اتقلوا ألمانهم جنة فقدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا وزى عليهم الشيطان فأنساهم لك الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الله لأغلدن أنا ورسيء إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يقوم حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أو عشيرتهم أولئك تتبقي قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجير تحتها الألهى الظالمين of